الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أ تتذكرون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 وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمَعُ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ظَلَلَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ أَإِنَّهَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي بُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولو ترائذ المجرمون ناكسرو أوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقن ولو شئنا لأتينا كل نفس هدا ولو شئنا لأتينا كل نفس ولكن حق القول مني ولكن حق القول بالنيل أم أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم ذوق عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا بها إذا ذكروا بها خرّسوا جدر وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Allah أكبر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 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون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 إن في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أو لم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به.